ابجي على حالي مفارقني غالي سودا الليالي من بعد حبيبي حبيبي والله قلب سافر حبيبه راح البعد عينه ولا خير ليصيبه اكبر عليا يا جرح عفك طبيبه ما ادويلك يا صبر ومن ينجيبه خلصت حياتي وقرب مماتي ذبلت ظلاتي من بعد حبيبي والله عشان حالي عالي وبعيد عالي عالي عالي عالي عالي عالي عالي عالي عالي عالي عالي عالي عالي عالي عالي عالي عالي مادرش بلاني ببعيد النساني كيف زماني من بعد حبيبي والله امشي على حالي فارق لي سارق بعد حبيبي والله خش الفعن والوحشة كبرت ويا نوحي والله أنا خاف بوحتي أحشي ويا روحي أنا العليل التارس العالم جروحي قالوا لي رجعي ودمعتي قلت روحي يا روحي ردي خليني وحدي دمع على خدي من بعد حبيبي والله نحبهم ولا حبهم فارقاني يا ويلي من بفكر بلال فارس عيوني وبدونهم ميتة تررحة وبدوني أنا العليله يا غشتيلة يا غاتنيلا من بعد حبيبي والله <تصفيق> <تصفيق>